إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم يتخذون دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ أَزْتَقُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ سير و اذا ذكر الذين من دونه اذاهم يستبشرون قل لله هم فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مست الإنسان غر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة, يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء, والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 وافطحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خَزَنَتُهَا سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون الحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.